الحمد لله رب العالمين نحمدك يا ربنا ونستعين بك ونستهديك ونؤمن بك يا ربنا ونتوكل عليك وصدقت يا ربنا حينما قلت في كتابك تقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء وهو على كل شيء قدير ونشهد أن حبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وغسوتنا وقائدنا محمدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم نصلي عليه وكما امرتنا يا ربنا بالصلاة عليه نشهد يا أن نبينا قد بلغ الرساله وادى الأمانة ونصحت يا ربنا به الامه وكشفت يا ربنا به الغمة اللهم ازهي عنا وعن امته خيرا يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد كان المفروض أن نتكلم في هذه الجمعة عن فقه الحدود ولكني حينما نظرت إلى شاشات الإعلام بالأمن ووجدته مقتل رئيس ليبيا وما حدث هناك وما حدث في مصر وفي تونس وفي غيرها وأستمع كل أذان إلى قول رب العالمين لبيك اللهم لبيك فحاولت في مقارنة بين هذه الكلمة التي نعيش في معناها هذه الأيام معنى كلمة لبيك وبين ما يحدث إلى هؤلاء الذين لم يستجيبوا لرب العالمين ويطبقوا معنى هذه الكلمة وهذا ما اردت أن نقف عنده هذه الجمعة لماذا يقول الحجيج ولماذا كانت هذه المناسك هل هي إلى الحجيج فقط وهل هذه التلبية إلى الذين ذابون إلى هناك أم أن الله يطالب كل إنسان منا على هذه الأرض أن يعرف معنى لبيك فلو علمت أخي الحبيب أن كلمة لبيك معناها استجابه بعد استجابه والوقوف على أمرك ولزومه والطاعه إليه هذا معنى كلمة لبيك أي استجابه لك يا رب ليس استجابه حتى اصل الى ما اريد وانما استجابه بعد استجابه واللزوم لهذه الاستجابه والوقوف عند اوامر رب العالمين فلو ان هؤلاء, لو أن هؤلاء الذين امتطوا السلطات وكل من تخول له نفسه أن يكون عضوا لمجلس الشعب أو عضوا في المجلس المحلي أو يكون رئيس جمهورية أو يكون مديرا في عمله أو يكون صاحب مال ومنصب، فعليه أن يعلم بداية أن الملك كله إلى الله ونحن مستخلفين فيه، ولذلك لو نظرت في صورة آل عمران. قبل هذه الآية التي يقول رب العالمين فيها قل اللهم مالك الملف لو بكت الله يذكر بأنك مهما وصلت إلى وما ومهما وصلت إلى ما وصلت فيه لقرأت ما قبلها ما قبلها يا رب العالمين فكيف إذا جمعناهم ليوم قريب فيه لا ريب فيه لا شك فيه أن راجع الراجع كيف نرجع يا رب هل نرجع بالمناصب أننا نأخذ جزءا من الأرض أم ماذا يكون معنا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لو كل حاكم وكل من أراد أن يعتلي منصدا أو رتبه أو مكانا على الناس علم ما بعد شق هذه الآية حينما يقول رب العالمين فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه هذا اليوم هذا اليوم كم تفتدي إذا وكل منا اذا كان في منصب وابرم في الذين كانوا تحته ياتي بهم رب العالمين في صوره المعارج وارجو ان تعلم معنى هذه الايه حينما يقول رب العالمين يود المجرم لو يفتدي هنا قال رب العالمين في ال عمران فكيف اذا جمعناهم ليوم وهنا في المعارج يقول رب العالمين يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ هنا يوم وهو هو نفس اليوم فكيف اذا جمعناهم ليوم وهنا يقول رب العالمين يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ اسمع ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ثم ماذا ومن في الأرض وأن نمسلك كل الأرض لم نرى حاكما امتلك كل الأرض لو كل منا علم أنه سيقف هذا الموقف لطفك نبيه ما هي لديك للحكام ما هي لديك لكل مدير وكل مرؤوس وكل صاحب عمل يعمل عنده الناس لأقام العدل الذي جعله الله شعيرة له وصفة له في أرضه شعيرة وعنده صفة كلنا يعلم ما صح عند البخاري وغيره أن رب العالمين لم يفرض على عباده العدل قبل أن ألزم نفسه به قبل أن ألزم نفسه به كما ورد في الحديث عند البخاري وغيره أن الله قال والحديث قدسين على لسان النبي محمد عن رب العزة أن الله قال يا عبادي ماذا تريد يا رب ماذا تريد قال إني حرمت الظلم على من يا رب على العباد أول ما بدأ رب العالمين بإنهاء الظلم وعدم تطبيقه والتخلي عن الظلم بدأ بنفسه فقال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي بدأ بنفسي اولا ثم قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا واسمع في كلا او في ترتيب سطور الحديث تجد امرا عجيب المرء منا يظلم لطعام او لشراب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 فاستكسوني أكسكم لو أن كل حاكم أو كل صاحب منصب أو من اعتلى على الناس رئاسة علم هذا الموقف وعلم هذا النداء أن الله يحرم الظلم ولو أن, ولو أن الإنسان علم معنى كلمة الظلم ومشتقاتها لوقف عند الظلم وابتعد عنه لماذا قال حبيبنا الظلم ظلمات يوم القيامة كلنا نسمع هذه الكلمة يقولها العلماء ويقولها الخطباء وجهنم هل جهنم بيضاء أم جهنم سوداء وهل عند الموت المرء إن كان ظالما كيف يكون وجهه وحينما يكون في قبره كيف تكون حالته فمن تلبس بالظلم فضع عليه من تلبس الظلم طبع عليه كيف يطبع عليه يطبع عليه بان كل من يعرفه يتقي شره وهنا يقول النبي محمد أعظم الناس ذنبا ان اعظم الناس ذنبا عند الله من اتقاه الناس اتقاء شره هذه الاولى الثانية هو يحتضر وأراد رب العالمين أن يريح الناس منه أول ما ينزل عليه يتسود وجهه قال رب العالمين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هذا الرجل إذا مات ونزلت قبره وجدت ريحا ساخنة وكأن النار تنتظره قبل أن يأتي وجهنم كما تعلمون ليست بيضاء وليست حمراء وإنما هي ظلمات من فوق ومن أسفل وعن الجانبين إن اراد أن يلبس فيها ثيابا لو علم الظالم ذلك ما يلبس في جهنم قال رب العالمين قطعت لهم ثياب من نار ويصب من فوق رؤوسهم الحميم هذا للظالم هذا لمن لم يؤمن بالله ويستجب له لان ليس كل صلاه تحكم بانك عادل فللعكس ان تكون شبيها او صوره مصغره من النبي محمد انا انظر الى سيدي وتاج راسي نبينا وحبيبنا فانظر في حياته هذا الرجل الذي كان قائد الأمة وأحب الخلق إلى رب العالمين من لنفسه قط وما ظلم قط بل إن نبينا كان يحمر وجهه وينتفق عرقه إذا وجد عدم الاستجابة إلى رب العالمين أما في حق نفسه أما في حق نفسه فكان الأمر يسير أما هؤلاء فلو شتم واحدا منهم أو قطعت صورة واحد منهم لقامت الأرض ولم تقعد وإني أنظر إلى النبي محمد قم لقيت يا سيدي من أذى في سبيل رفع كلمة الله استجابة إلى رب العالمين ولذلك أنا وأنت أنا وأنت أين الاستجابة حينما يقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا استجيب امر استجيبوا لله وللرسول لماذا يا رب لماذا نستجيب لك ولماذا نستجيب إلى رسول الله بعض من تصوي له نفسه يقول لماذا نستجيب إلى الله والله بالعقل وإن كان الأمر يستوجب إن كنت مؤمنا أن تقول سمعنا واطعنا لكن انظر إن الله أيضا قبل أن يأمرك بالاستجابه قال انظر إلى كل شيء حولك انظر لنفسك الآن وأنت جالس في المسجد هل تعتقد أنك أتيت إلى المسجد دون أمر الله روى الإمام أحمد في مسنده ان النبي محمد اخبر عن رب العزة انه قال يا ابن ادم بتوفيقي اديت فريضتي وبقدرتي بقدرتي بقدرة الله بقدرتي قمت وقعت هل يستطيع انسان ان يقول انا اقوم من نفسي واجلس من نفسي والله لا يستطيع بقدرتك قمت وقعت بقدرتي قمت وقعت وذهبت وأتيت كم من إنسان ذهب ولم يأتي أتى محمولا على الأعناق وكم من إنسان قام فوقع فمات ولم يجلس وبقدرتي ذهبت وأتيت بمشيئتي تشاء ما تشاء وذلك مصداق قول رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله قالها الى النبي محمد خير الانام ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله كلنا في مشيئته كلنا في مشيئته وبمشيئتي تشاء ما تشاء يا ابن ادم أبعد ذلك كله تنساني وتذكر غيري هذا ما عندك أنك أما ان نظرت فيما حولك أنا أتخيل أنا أتخيل لو أن هذه الصنعة هذه الخلقه خلقها غير رب العالمين والله لا يستطيع أحد لو أتيت بأمريكا وروسيا والصين وجميع كل الدول صنعوا لنا ذبابا يصنعوا لنا نسيجا يركبوا اطرافا يركبوا ما شاو ولكن هل يستطيع ان يحيوا ذبابة على الارض الله لا يستطيعون فمن اين اتيت ومن اين اتيت انا من الذي خلقنا وتكفل بنا في بطون امهاتنا لا تجد اجابه الا الله لا تجد اجابه الا الله يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث إن كنت شاكك أنك لن تعاد إلى ربك فارجع إلى البداية ارجع إلى البداية لتعلم أنك راجع إليه إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفه لأن بعض الناس قد يقول أبي هو الذي أوجدني امي التي أوجدتني والله هذا كلام خاطئ من أول إلى آخره الأب والأب سبب والأم سبب ولذلك لم تأتي آية في القرآن فقول ان الذي أوجدك أبوي قال رب العالمين لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب ولم يقل يعطي يهب لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة فمن الذي يهب الأولاد ويخلق الناس إنه الله لا أحد غيره ولذلك أخي الحبيب أنا أريد أنا أريد أن تعلم معنى الاستجامة كيف أستجيب لك يا رب لن تستجيب لله إلا إذا علمت من هو الله هذه قاعدة اعرف ربك تنفذ امره أما نحن الآن ننفذ الأوامر دون أن ننظر من الذي أمر وأقول لك مثال لو أن وزيرا لو أن رئيس جمهورية وأن وزيرا وأن محافظا وأن مأمورا مركز وأن شخصا عادي هؤلاء جميعا قالوا لك امرا واحدا في وقت واحد قال أتي إلي الآن كلهم اشخاص مثلك ولكن كلهم يعلو على الآخر بمنصب. كلهم نادوك في وقت واحد بأمر واحد الإجابة معروفة لمن ستستجيب؟ ستستجيب إلى اعلاهم سلطة لماذا أستجيب إلى اعلاهم سلطة مع أن الأمر واحد عند الأكثر من فرض لأنني علمت قدر هذا صاحب هذا الأمر علمت أنه أعظمهم أمر هو الذي يقدر عليه جميعا فلو أني أطعت الصغير ولم أطع الكبير الصغير لو أني أطعت الوزير ولم أطع رئيس الجمهورية لشال الوزير فيأتي السؤال هل هناك أكبر أو أعظم من رب العالمين فلماذا لا تعظم أمره هذا هو الكلام إن علمت من هو الله ذهبت إلى أمر دون أن تفكر ولذلك لماذا لا نفكر لأنني قد أريد أمرا ورب العالمين يريد أمرا أنا أرى أن هذا رمض خير لي والله يريد يعلم أنه شر لي فأراح رب العالمين الناس فقال وعتى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعتى أن تقره شيئا وهو خير لكم لماذا يا رب قال والله يعلم وانتم لا تعلمون ولذلك اذا جاء احبست اي امر ووجدت ان الله ياخذه منه فعلا ان فيه خير له طالما ان ليس لك فيه إيه. وأعلم انك اذا كرهت شيئا واعطاه الله اليك فاعلم ان فيه الخير كثيره حتى في الزوجه قد نقرأ الزوجه قد نقرأ فيها كل خير فقال رب العالمين وعسى أن تقوى شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هذا بداية الاستجابة أن تعلم من هو الله انظر إلى كل ما حولك السماء رفعها أين العمد هناك هل حصرها لا نراها هذه الأرض التي تسير دون أن تراها من الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض الله عز وجل لا أحد غيره ولذلك انا أتعجب من قول إبراهيم عليه السلام حينما قال الذي خلقني فهو فهو هو من؟ هو الله الذي خلقني فهو يهدين يهدين قالها رب العالمين إلى النبي محمد أحد الناس مثل أحمد أو يسري أو أخونا حسام أو غيره يدعو إلى الله لكن هل يستطيع إنسان أن يأتي بقلب فيهديه والله لا يستطيع ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء أنت, أنت تهدي أي تبين فقط أما الهدايه هي هداية رب العالمين الله ينظر في القلب. إن وجد أن القلب فيه محبة الله واستجابه الله يعينه وإن وجد أن هذا القلب أسود لا يريد رب العالمين كارها له فيقول أنا لا أريدك أنت لا تريدني فأنا لا أريدك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إشهاوة اللهم لا تجعلنا منهم يا رب إشهاية أخي الحبيب حتى لا أطيل عليه إذن لكي تستجيب لله وتنفذ الأمر اعرف ربك انا اريد ان افعل زنبك اريد ان افعل زنبك ان انظر في الموبايل لارى صورة جنسية اريد ان اختلي بامرأة في مكان لا يراني احد سؤال واحد انت اختفيت من الناس اختفيت بين الحوائط نظرت فوقك وتحتك فلم تجد احد لكنك لم تسال سؤال عميت اعين الناس وهقير لن تراك الملائكه وستقول لن يراك احد من الخلق لماذا لم تقل الى نفسك فاين الله هل رب العالمين لا يراك هل رب العالمين تحجبه الحوائط ويحجبه الناس كل شيء له مدى في النظر ولكن ربك يدرك الابصار لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار فربك يخفى عليه شيء إذا كان الله يعلم السر وأخفى. فلو علمت ذلك لو علمت أن الله مطاع عليك لعدلت بين الناس لا البنات حقوقهن لا اعطيت اولاد اخيك حقوقهن ما اكلت ميراثا ولا ظلمت ولدا ولا ظلمت وقتا ولا ظلمت أحدا لأنك تعلم أن كل ما حولك أن تاركه لا محالة إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون قال الله يوم لا ينفع مال ولا أنوم إلا من اتى الله بقلب سليم أسرع بالاستجابة أسرع بالاستجابة من الآن اعرف ربك اجلس بين يدي العلماء قل لهم عرفونا من هو الله لأن كلما عظم الله في قلبك عظمت أمره لماذا كان يغشى على عمر؟ كان عمر إذا تلي قول رب العالمين إن عذاب ربك لا واقع عليك لماذا؟ لأنه يعلم أن العذاب آت لا محالة لماذا كان النبي يبكي وتغضل لحيته النبي يبكي النبي محمد يبكي تغضل الإحياته أي تبسل لماذا يا رسول الله لأنه يعلم من هو الله لانه يعلم من هو الله كلنا يستخف او قد لا يعلم جهلا من هو الله لكن هذه اعاده نظر اعاده نظر ان تعلم من هو الله قبل ان تاتيه فتسال من ربك اول سؤال لك من ربك كيف تجيب انت لا تعرف انت تصلي لكن هل علمت معنى التسبيح هل علمت معنى ما تقرأ أنت وانت تقرأ سبعة عشرة مرة في اليوم إياك نعبد وإياك أين إياك نعبد أين إياك نعبد إذا قالت لك الزوجه ائتني بهذا ونادى الله لمن تستقيم لو نادى منادل الآن على عربه بها دقيق وقال يا أيها المصلين إن الدقيق الآن يباع بلا ثمن هل سيبقى مصلي في المسجد؟ سؤال دائما أسأل هل سيبقى مصلي في المسجد إلا من رحم ربي؟ لماذا؟ لأن الدنيا شغلتنا أصبحنا نقول ما في يدنا خير مما عند رب العالمين لذلك حدث لنا ما حدث جعل الله بأسنا بيننا شديد أما أكمل لك الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول تحتاج إلى جمع إذا دعاكم إذا دعاكم لما يحييكم ألسنا أحيان نوضح ذلك في خطبة الثانية أسأل الله أن يغفر لنا الذنوب ونفسر عن عيوبه قول قولي هذا استغفر عظيم لي ولكم فاستغفر الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه ثم أن بعد جرت عقارب الساعة ولكن في أقل من ثلاث دقائق قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قالتنا أحياء فلماذا أتت كلمة يحييكم لأن هناك فرق بين المعيشة وبين الحياة المعيشة هي أن تاكل وتشرب وتتناسل فإن أكل المر وشرب وتناسل وكانت حياته لدنيا ضيق الله عليه الدنيا قال النبي محمد فيما صح عنه في الحديث من كانت الدنيا همه وفي رواية من كانت الدنيا نيته من كانت الدنيا همه اسمع فرق الله شمله وجعل الله فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له هو عايش عايش فقط ولذلك تجد أن القرآن يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له حياة أم قال فإن له معيشة قال فإن له معيشة ضنكة معه الناس كيف حاله الله العملية يعني مش طايق نفسه مالك متق مخنوق قلبي وكلني العمليه خطره لانه ظن انه بما يؤتى اليه انه يستطيع ان يسعد نفسه والله لن يستطيع لانه لن يستطيع احد ان يكذب رب العالمين ومن اعرض عن ذكري ومن ذكر الله كيف تذكر من لا تعرفه اذا لابد ان نرجع مره اخرى اعرف من تذكره اما ان كنت همك همك ان تستجيب لله وللرسول فلك بشارتين ومن كانت الاخره همه جمع الله له شمله الى ان يريحه رب العالمين في دنياه واخرى اما في الدنيا والاخره اقرا سوره محمد سجد فيها ايه تساوي العالم بما فيه ان كنت من الذين امنوا وعملوا الصالحات فان الله انظر فإن الله ماذا سيفعل بك سيهديك ويصلح بالك سيهديك ويصلح بالك مشكله الامه الان ان كل منا باله غير صالح بالك مش رايق ليه يقول والله مشاغل اما لو فوضت الأمر إلى الله لأراحك أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما يريد لابد أن تؤمن بذلك استجابة إلى الله حينما تسمع المزياع الآن لبيك استجبنا لك يا رب لبيك اللهم لبيك استجابة لك يا رب لبيك لا شريك لك لبيك لا إله مع الله ولا شريك مع الله تستطيع أن تلجأ إليه لو أنك الآن لا ترضى بالله فهل إله غير الله عز وجل تلجأ إليه لن تفر من الله إلا إلى الله لا ملجا من الله إلا إلى الله هذه كلمة لك أخي الحبيب أنت تجد رموزا تسقط الآن فيسقط بشعبه وسيسقط بلا شعب فلا خلود لأحد ولو كان الخلود بالمحبة والنسب لكان النبي خالدا الآن ولكن كلنا سيرجع إلى ربه فاستعد فاستعد للسؤال عن الاستجابة وأول الاستجابة أنك ستسأل من ربك فاعرف ربك لتجيب هناك ربي الله اللهم ارزقنا يا رب العالمين الاخلاص في القول والعمل واجعلنا من الطائعين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم امواتنا وأموات المسلمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم انا نسالك أن تغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا اللهم ولي علينا من تصلح على يديه امرنا اللهم انا نسالك أن تبارك لنا في أقواتنا وفي ارزاقنا وفي عافيتنا وان ترضى ربنا اليك وان ترضى عنا يا ارحم الراحمين اذكروا الله يذكركم واشكرو يغفر لكم ويكثر لكم